تمشي اختك فتقولها الاذلنكم على من يكفله ايشل اختك فتقولها الاذلنكم على من يطرود ارجعناك الى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ارجعناك الى كي تفر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ترغب تستنين في اهل مدينتهم مجث على قدر يا موسى ترغب تستنين على قدر يا موسى